يستغفر ربهم ويستغفر ربهم إلا أن تأسيهم سنة الأولين أو يئهم العذاب قبلا وما نوصل المرسلين إلا مبشرين ومذرين 119. ويجادل الذين كفروا بالباطل ليذحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَذْلُّ غَمْجَ مَعَ الْبَحْرِ إِنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَ مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَ أَحْوَتَهُ مَا فَتَتْقَذَّسَ بِلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا